وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا متجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله